النظام الحكم في الإسلام من غير أن تكون هناك يعني نظرة موازية للأنظمة الموجودة حالياً وأنا أزعم أنه لا يوجد نظام في العالم يشبه النظام الإسلامي في كونه ينطلق من قواطع لا يستطيع لا حاكم ولا محكوم أن يخترقه يعني كل ما ينطبق على المحكوم في نظام حكم الإسلامي ينطبق بالضرورة عن حاكم وهذا الذي يجعله يعني لا يستطيع أن يخرج عن الإطار الذي وضع له عكس ما هو موجود الآن في هذه الأنظمة الدكتاتورية التي تسمي نفسها أنظمة ديمقراطية بحيث أنه يمكن للرئيس اليوم أن يضع دستور في هذه السنة وبعد سنتين يعدل الدستور مثل ما حدثت المهزلة في الجزائر خمس عهدات للرئيس بوتفليقة في كل سنتين ثلاثة يعدل الدستور يزيد ولاية تنقص عهدة تزاد عهدة من أجل أن يبقى هذا الدكتاتور إلى يوم القيامة فنازع من النظام الإسلام الذي يستقي مرجعيته من الكتاب السنة منذ 14 قرن ولم تتغير ولم تتبدل حرف واحد منه طبعا. قد تتغير الجزئيات قد تتغير أمور ليست ثوابت وقواطع عندنا هذا لا شك وهذا ضرورة وشيء طبيعي جدا لأن الله عز وجل ما خلقنا لنبقى جامدين التغير يكون عندنا في ماذا في أشياء يعني ليست قواطع ليست أمور مثلا لذلك أنتم ذكرتم مثال حقيقة ليس في محله الخلاف الذي كان بين الصحابة مثلا أو قتال الصحابة لم يكن حول فرضية الصلاة مثلا ولم يكن حول فرضية الزكاة مثلا هل هي واجبة أو غير واجبة لم يكن من حيث هل نحج إلى البيت ولا نحج إلى مثلا إلى العراق أو مع أم ذلك لم يكن لحال كذلك فنازع من لا يوجد نظام في العالم منذ 14 قرن وهو لم يتغير الذي تغير أخي الفاضل وهو أن هذه الدول الآن التي تزعم أنها تحكم الإسلام هي لا تحكم الإسلام هي أنظمة دكتاتورية مستغلبة جاءت على دبابات المستعمر ويعني فيه تواتر أيضا من الشعوب تواتر حقيقي من بعض الشعوب حتى من الذين يزعمون أنهم يعني يعملون من أجل المشروع الإسلامي في تواتر حقيقي وشهدنا ذلك في مصر السلفية في مصر مثلا كانوا ضد مرسي كانوا ضد سعد مرسي وكانوا ساهموا مع الجيش في اسقاط مرسي ففي تواطؤ حقيقي لكن لو كان هناك نظام اسلامي يحكم الجميع يحكم الحاكم يحكم المحكوم فلا يستطيع اي احد ان ي... يعني حتى لو هناك خلافات الخلافات ستكون حول امور سياسيه نعم اجتماعيه نعم اقتصاديه نعم لكن الثوابت عندنا والقواعد فهذه لا يمكن لاحد ان يعني يتجاوزها الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيقه اذا سمح لك الله لا لا غير ممكن مع اعتذر غير ممكن كاين دور راح توصلك دقيقه خمس دقائق دباوك دونك جابر شكرا عادل وعلي على الروم انا استنى حوالي ساعتين تقريبا يعني كنت نتمنى انه حازم توجه له الأسئلة التي وجهت له اليوم منذ قديم الزمان اليوم فقط وجهت له هذه الأسئلة بطريقة مباشرة لكن ما نكتبش عليكم خيب ظني كثيرا كثيرا يعني السيد طلع عنده يستعمل معنا مغالطة النيرفانا مغالطة الحل الأمثل عنده واحد الحل المثالي في رأسه في رأسه هو واحده فقط نتحداه إذا نفس الحل المثالي موجود عند رؤوس المسلمين الآخرين في رأسه هو فقط كان واحد الحل المثالي أنه كائن للمسلمين يأخذ بالشورى مع جماعة معه ما هو الوحيد اللي يتفرض بالحكم ويقيموا شرع الله وتزدهر الحياه و... وعشنا في سعادة وثبات وخلفنا بنين وبنات لما نجيبوا لهم مباشرة المثال عثمان بن عثان أخي قلت خير القرون يقرني ثم الذين يلون يلونهم ثم الذين يولونهم يقول لك هذه جزئيات بينما هو لا لا بالنسبة لأمريكا وفرنسا وكذا يروح يغوص في الجزئيات السلبية لكن لما يروحوا للجزئيات السلبية في الإسلام يقول لك هذه جزئيات خلينا نتكلمه في الكليات أنا مش عارفه كتير عثمان بن عفان شاور الصحابة يعني. سواني بس سواني بس. الإسلام مفيش فيه سلبيات خالص. حازم, حازم انت حتى لو هت... لا لا حازم إيه؟ حازم, أنا حازم هسيب الروم لو هو هيتطاول. أي تط... أين... الإسلام وسلبيات على الإسلام لا الإسلام مفيش فيه سلبيات. واللي أنت بتصوره ده مش سلبيات ولا حاجة. ها هو القول. دعه يكمل وأجب عنه وياه. لا لا لا لا ما فيش حاجة اسمه دعه يكمل. هو بيقول بيقول الإسلام والسلبيات ده الكلام ده ما يكون في منهج الإسلام إنما ما يكون في تطبيق المسلمين اللي أخطأوا في التطبيق أو تطبيق المجرمين اللي منتسبين تاسيب نظرة فده الإسلام برئ منه. حزم أين الإشكال لو تركته يكمل ثم تجيب أنا عنه وتقول له أين السلبيات يا حزم. أنا مش منهج إن أنا أسمح لحد يتطول بعدين. هو هذا تطاول ححل ايوه طبعا تطاول يقول الاسلام وسلبيات الاسلام انت من الصبح بتتكلم وانتم على ما, ما تطاولتوش عشان كده انا كنت ملزم ان انا كامل في النقاش حزب. انما حزب. انما أوكي. هياتي يقول رح سلبيات رح أتحدث الاسلام اتحدث مع طيب حد أوكي. هيتكلم جلد. بدون تطاول نتكلم ان شاء الله للصبح انما هيتكلم بشيء من التطاول على الاسلام ده غير مقبول آه جابر المغزى العام من من هذه الروم هي النقاش، أوكي؟ درع اجتماعي وحاول أن تتنازل إذا أردت إذا ما أردت شعدي مكشلي ما ليش؟ إذا نشوفه نشوفه أو قالها الآن زدعة وضل فكرة على الحل مثالي قال لك الإسلام كمنهاج ليس فيه سلبيات الأخطاء هذه كتكون في التطبيق. يا صديقي نحن نريد الإسلام نريد المنهاج بش نعلقوه في البيت ولا بش نطبقوه لما جبنا لكم العلمانية قلنا لكم علقوها في بيوتكم رأي صحيحه ولا قلنا لكم يلا هنطبقوها هل المشكل في النظام في المنهاج ولا مشكل في التطبيقات؟ إذا كان ليس لا سيطبق خلاص ال... أنا نقبل به، أنا أقبل، أنا أقبل من منهج الإسلام، أنا أن أعلقه في... في. انت معنا من إمتى؟ ساعتين، ساعتين، ساعتين. من... من أول ما دخلت الروم أنا جاوبت على يا دي إن الديمقراطية المزعومة لما قال لي إن حتى الدول إحنا عارفين إنها ما بتطبقهاش لما ضربت له سلة الدول اللي بتسمي نفسها ديمقراطية من دول دكتاتورية عربية أو حتى دكتاتوريت الغرب اللي الديمقراطية كمنظومة كده نظري. قلت له حتى نظريه مستحيل تطبيقها ودربت له مثال ان اي حد عنده راس مال يقدر يشتري الاعلام ويوجه منظور الرأي العام. هيحس الرأي العام انه حر في الاختيار لكن هو على الحقيقة مسلوب الاختيار بالتوجيه الاعلام. مش انا قلت الكلام ده من بدري. اذا انا كان كلامي هنا على مفهوم الديمقراطية او العلمانية او الحرية او غيرها من منطلق نظري مش منطلق تطبيقي. لان تطبيقي والله لو قفت على دماغك ما تقدر الديمقراطية شاركت في حروب وامتصاص صروات شعوب وتكميم كان كلامه على النظر شفت, شفت كلامة على شفت شفت شاركت في تكميم أفوائي في كذا ويروح للتطبيقات وحتى المثال تعوى راح لك للتطبيقات أنا شوف إذا جيبوا لي خلافة المنهج الإسلامي اتفضل تبكلمني نظر تبكلمني وعل ما أنا أكلمكش نظرين في التطبيقات أنا لماذا أعمل منهاج لتسيير الدولة بشي نسيرها تطبيقيا على الأرض باش نسييرها على الارض مش باش نسييرها يا باش نزيين بها خزانتي ما هي صارت على الارض يا ابن الحلال ما انا بقولك حتى صح ما حصل شوف الفرق حصل الان خلاص خلي كل باز. الفرق إما امتى يكون كلامك صح اما يكون اما حصل اختلاف بين الصحابة مات الإسلام ضاعت الخلاف. لو ضاعت كلمة. الإسلام لما كنا نتكلم الآن. لا لا ما ضاع. لو ضاع الإسلام لو ضاع لما كنا نتكلم الآن أصلاً عن أي إسلام سنتكلم لو ضاع. أكيد, ي... أكيد لم أكيد لم يضاع هل الخلاف الديموقراطية صفر ذي في العشري السوداء في الجزائر يعني هل ضاعت الديمقراطية هي مازالت موجودة؟ يا ليه ذي يعني أنت الآن يعني أنت نفسك بتقدم الدكتاتورية على أنها ديمقراطية. ها شوف بقى التناقض مين اللي أنا أن أشو شوف في الفرق فين لا شوف هناك أخطاء لأنها بشرية أما أنت تقول هذه إلهية هذا الخطأ عندك تقول إليه أرجوك يا حازم أنا انتظرت ساعتين خليني أعمل مداخلتي يا حازم خلينا نعمل مداخلتي حازم نعطيه وقته كما للجميع حازم ما رأيكن إنه نعطيه وقته هو بيقول الت التطبيق وحد فينا قال إن التطبيق لهاي نحنا قلنا إن التطبيق منهجي منهجي منهجي منهجي منهجي منهجي منهجي منهجي منهجي منهجي منهجي منهجي منهجي منهجي منهجي منهجي منهجي منهجي منهجي ماشي منهجي منهجي منهجي منهجي منهجي منهجي منهجي منهجي منهجي منهجي منهجي منهجي منهجي منهجي منهجي منهجي منهجي لكن لما تجيء التطبيق لم يقول لك لا أنا كلمني في المنهج كلمني في النظر النظر ينها هناك شخص يستشير سيستشير الحاكم سيستشير أصحابه قبل أن يقوم بأي قرار هل فعل هذه عثمان بن عفان لا أظن هل فعلها أبو بكر أبو بكر لم يخذ باستشارة عمر عمر قالوا لا نقاتل المرتدين أبو بكر قالوا لا يجب أن نقاتلهم وقاتل المرتدين يعني هذا قلت لكم الفكرة هذه راي موجودة فقط فرقة هو واحد فقط إنه أش عدة أشخاص أصلاً أي من سافينا بعدة رببين ولعدة ربانات ولما أعرف جمعها سوف تغرق سؤال آخر هذه هذا هذا بالنسبة الأولى حطها بجم فكرة تعطون نجاوب المعرفة نجاوبها سواء سؤال آخر يشد سطر في سطر واحد فكرة أوه. عندكم عندكم فكرة الحاكم المتغلب أنا لا عنديش طريقة باش نقرأ فكرة الحاكم المتغلب إلا تشييع على الفوضى أي شخص عنده غازيرنا مش عارفش تسموها ثكنة عسكرية تحته مية جندي تقوله أنت إذا كنت حاكم إذا تغلبت أنت كحاكم سوف يدينه لك جميع المسلمين هذه أكثر شيء يثير الفوضى ويشجع الأصحاب العسكر على التمسك في ولا على الانقلابات في السلطة لأنه إذا أصبح حاكم متغلب جميع السكان المسلمين جميع الشعوب المسلمة سوف تدينه له أليست في هذه فكرة الحاكم المتغلب إفارة للفوضى وشكرة يعطيك صحة اوكي رد عليه حسن انا دايما بقول نتكلم في الاصل اللي بنتكلم فيه عنوان الروم اللي مثلا ممكن لو حد دخل مجهز كده كده نقولاته هنقدر اما نقوله جبت من ده منين يقول في كتاب كذا او صفحة كذا او سند وكذا ونسيب الجزئيات لبعدين بسبب الخطأ في ده انت بتدخل في جزئيات انت نفسك ما راجعتهاش يعني انت فرضت ان سيدنا ابو بكر لما سيدنا عمر خلفه كده ما اخدش بالشورة طيب انت ما اردتش نص الحديث فما هو الا ان رايت ان الحق مع ابو بكر يعني الصحابة لما اختلفوا مش بس سيدنا عمر ده معظم مو... الصحابة كانوا رأيين خلاف سيدنا بكر سيدنا بكر اقناحوا مجتنعوا يعني انت بدء زي بدء ما خلاف الشخص ده مش معناه انك هتظل على خلافه بتاخده تدي وبتنقشه وبت... وبتعرض افكارك وهو يعرض افكاره وممكن انت تقتنع بيه فنص الحديث اللي انت جبته اغفلت فيه جزئية فما هو الا ان رايت ان الحق مع ابي بكر فهدانا الله اليه او كما قال وده ثابت بأساند صحيح يبقى اختلاف الصحابة كان اختلاف اولي و... وقال الى اتفاق مش قال ان فضلوا مختلفين وفضلوا شايفين ان ده كان غلط بدليل إيه؟ بدليل ان الصحابة مما قتلوا في حروب الردة خدوا سابي وغنائم ما قالوش بقى هنرجعها ولا الكلام ده تمام دي نقطة نقطة الـ الـ الـ انت بتقول يظل الامر نظري مين اللي قال يظل الامر نظري لا هنطبق واحنا بنطبق هنبقى عارفين ان احنا بشر نقطق ونصيب يعني مش هنقدم نفسنا على اننا ملايكة الامر النظر الموجود في الكتاب والسنة هنقدر نطبقه بحزفير ولا هتظل في الأم اخطاء حادثة عن الاخطاء الفردية لكن لا تضر صحة المنهج مع اعترافنا بخطأ التطبيق وسعينا في تصحيحه أما أنت نفسك بتقدم منظومة علمانية هي موجودة نظريا أصلا بسردية نظرية متكاملة عندها إجابات على التساؤلات الوجودية كبيرة مش بس التساؤلات الجزئية اللي انت زعلان إن احنا بنخش فيها تمام ولهي اقيمت ولا مرة واحده على مدار التاريخ كل اللهم الا في فترة وجيزة خالص بالقيس لما قالت مش قصدك بتأسئلة تساؤلات وجودية بش نفهمك حازم يعني بتكلم... من أين جاء الإنسان وإلى أين سيذهب لا لا بعد مقصود... أن يموت لا لا ما أظنش ما أظنش يقصدها لا لا ما أصدش الوجودية بالمعنى بالطرح الإلحاد أقصد وجودية بمعنى أنها أظهلية إما أن يكون المنهج أو لا يكون وفق الإجابات على التساؤلات دي يعني وجودية بأعتبر المنهج من قال لك أنها لا تملك حازم من قال لك هذه مس... هذه منطلق مقدم لا يجب ان تثبت من قال لك ببير إزاي... لا تملك مقدم ها... هاقول لك ازاي وفق اللي احنا قلنا النهاردة احنا النهاردة انت كنت عايز يسمع عن شكل الحكم الاسلامي والخلافة ونقشناه لما تعمل روم جاية وعملها انت اعملها انت وهنجلك ضيوف فيها اعمل بقى اشكالية العلمانية او اطرح انت فوائد العلمانية وننقضها احنا من منظور علمان وشوف هنقدر ننقضها لا لا صح أنا س... بقى سنقوم بهذا فأنت دلوقتي بتتكلم من منظور إسلامي جاوبناك على التساؤلات اللي تقالت في الروم إما تعمل انت بقى الكلام على المنظومة العلمانية اللي إنت بتقترحها كمنظومة للحكم وفوائدها وإحنا عارفين إن إنت مش بتتكلم من منظور شرعي اصلا ولا ديني وإنما أجأ جاوبك عليها جاوبك من تهافت المنهج نفسه مع قيم نفسه إن هو نفسه كما قال الله عز وجل إنكم لفي قول مختلف يقفك عنه من قوفك أنا ما هكلمك مش هكلمك من داخل طرحي أنا مسلم هكلمك من داخل طرحك العلماني أو طرح الحرية أو ما إلى ذلك زي ما ضربت لك مثال إنه دكتور الجامعة في الاقتصاد هو نفسه عمره ما هيقبل إن اللي بيع جرجير يبقى صوته زي صوت وده له عاكر وله فكر وله تقدم عادي اتفق إذا أثبتت تهافة المنهج من داخله يصبح إلزاما عادي كما حاولنا أن نفعل معك حزم اليوم تمام هو شيء عادي نقبل هذا في روم أخرى غادي نعيط لك كل عدو ونقول لك رانا دارين دورك... خلي كمّل خلي كمّل لأي جوابك آه مازال ما جاوبكش صحة كمّل لها <تصفيق> <تصفيق> عفوا المتا يجي دوري تكرمه <تصفيق> لو سمعت أخبار أنا دقيقة وبنزل الله يرضى لي عليك إذا سمعتوا لي الله يخليكم أوش رأيكم من أول شي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خالد عندك خوالد. دقيقه لا نقبل ينتظر انا ننتظر خالد ما حبوش يخليوك درك حازم حاول ان تجيب باختصار باش نفوتوا عبد الله وساكن وخا انا جاوبت على النقطتين وفي نقطة ثالثة نقطة سيدنا عثمان المتغلب المتغلب سيد عثمان رحت لابو بكر يعطيك الصحة وعثمان كانو ماغلقش مفي... بصراحه روح للحاكم المتغلب نفس... نفس هو نفس المبدأ زي ما قلنا هنا هنجيب الحكمة التاريخية ونقرأ ما يحف بها كلها من قرائن ونشوف ما بعدها هل سقط المنهج نفسه كمنهج ولا ظلت الخلافة الراشدة يبقى برضو كان المسألة هنا مجرد تطبيق ما كانت يركز تركز في سقوط المنهج هل قلنا انه لما يسقط المنهج يعني انه خاطئ هل العلمانية لم تسقط هل هذا يعني انها صحيحة هل يجب لا ان يسقط المنهج ب... الديكتاتوريه موجوده اسمع الديكتاتوريه في الصين موجوده هل صحيح يعني جابر. انها صحيحة. جابر ما كلام خطأ أنت خطأ لم يسقط المنهج قلت لم يسقط المنهج فهو كن... يعني انه صحيح ايوه طبعا لان اللي انت كوريا الشماليه كوريا قائمه يعني راه منهجها صحيح من كوريا على منهج من لو اتهول قائمة على منهج الشيوعية فالشعوعية سقطت في الاتحاد السوفيتي اللي, اللي حازم حازم من فضلك تصويب تصويب خلي باش نضبط المفاهيم خطر نشوف الأمور ولا تخبط عشواء الموضوع هو قابليات منهج الخلافة للتطبيق اليوم سقط لم يسقط في القديم أموره خلينا نتحيزه بإطار حي الزماني ومكاني قابلية التطبيع قابل نعليف لحظة قابل نعليف قابل نعليف أول الروم خالص وقلنا للغرب هيسيبك ولا الدول المستفعمين من صرواتك يعني غير هيسيبك. قابل ف... ف... يعني أتف... غير قابل اتفقنا في الأول على أنه غير قابل لهذا دعك ده... ليه صغيره غير صغ... دعك ليه صغيره ما تقول غير قابل لأن أنا شرحته في الأول وقلت انه غير قابل للتطبيق من خلال المنظومة البسيطة اللي انت بتصور انه يسونا لا خلينا من المنظومة نحن نحاول نفس. يا اخ حازم يا لا لماذا لا انا قلت انه علش نطولوها وهيك سيرة قلت انه قابل خل... عن, طريق... قلت لا لا لا. عن طريق الجهاد ورفع راية الجهاد انا ما قلت زي ما انا, ما... أنا ما, قلت في ما قلت انا ما قلت الشي هذا وما زال ما قلت شرعي أنا... انا اللي بقول انا اللي رح نقول يارو انا اللي نسأل انا اللي نسأل تسأل انت في بلاصتي لا شوف. لا هو ده مش هو ده مش دورك انت سألت قبل كده وجاوبنا لا عليه بس لا لا لا لا لا لا لا لا جاوبت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما تصده. فيش لا لا لا لا لا لا لا لا عشان ما ن... زي ما دخلنا الروم هادين عشان بس إيه الموضوع اللي نحضة نحضة يا ناس. طيب هو قال قال جملة بالنص كده بيقول غير, قبلة لا. لا. لا. غير قبل للتطبيق. لا ما يجها ما هوش هذا الموضوع. اسمع يا حازم اتنفس اشرب كسمة. اشرب كسمة. شبيك. لماذا تعصب؟ ما شربش كاس ما لماذا على لسنة أنا ما قلتش على لسنة إنه هو غير قبل للطبيع لا ماشي نتكلم عنيك أنا أقول جابر كذب يعصب جابر نرغب يقول, نقطة يقول. هي هي لحظة تفضل في دقيقة حازم رد له خلينا نفوته للناس لهم يستنى وراجع هيبال تفضل ماشي حازم استشكاله السؤال الجوهري لكل المداخل هل يمكن تطبيق نظام الخلافة الإسلامية في هذا العصر ابتداء من 2023 فالرقعة الممتدة من طنجة إلى جاكرتا من خلال اسمع مش من خلال العوام الخارجي لا من خلال المنهج ذاته يعني ماذا تقترحون لتطبيقه هل هو بذاته قابلا للتطبيق اختيك طبعا. من أمريكا واختيك من إسرائيل نظام, إسرائيل. نظام الخلافة الراشدة على منهاج النبوة قابل للتطبيق، زي ما عملت طالبان زي ما عملت داعي زي ما عملت أي جماعة مسلمة ولم في, لم في الجماعة كلهم في له فشل. ملأ قل لا أم أم سلة فشلنا دائما نمر على الإخوة تداولتم كثيرا. بروك قلنا دقيقة دقيقة خلينا نفوتوا. هيبل أكمل السؤال أخوي. لا خلاص أنا كملت. خليك ملأ الحاكم المستبد. بارك الله فيكم أخ حازم عندي والله سؤال مهم مهم. معلش خالد خالد استنى خالد استنى حازم. لكن أجب على هه على هيبل ثم أجب على نابل إن جابر في نقطة الحاكم المتغلب. الحاكم المتغلب مش تأصيل إسلامي يعني ده مش الإسلام بيؤصل إن ده حاجة كويسه بس الإسلام بينظر إذا تغلب وصار التغلب أمر واقع لكنه أقام الشريعة وجهد الكفار وأقام العدل بين الناس فتغلبه ده إذا كان في فترة زمنية لظروف معينة ممكن نتجاوز عنه واصل الفكرة إنه ما ده مش إقرار بأصلاً التغلب حاجة كويسة وجائزة شرع وصلت الفكرة ولها ظروف كتيره هي اللي هتحددها زي ان الحاكم نفسه اللي بيريد ان يتغلب ده اذا كان وجد الخليفة والمسلمين مؤتلفين والظروف هيخرج فين وهو مش هيخرج ولو خرج هيتضرب هو بالجازم مش, مش هيعرف يخرج اصلا لكن هي بتأتي في ظروف ظروف معينة امنيه ممكن تمكن له من الخروج او استتباب الامن له الاسلام بيوراع ان بدل ما نعمل قتال بما انه هيمشي النظام الاسلامي ككل بنتجاوز عن الخطأ ده أوكي حزم. حزمي أنت قلت تهدر قلت... قلت كلمة قلت كطالبان وداعش لم أسمعك يوما تدعمني... تدعم ما يسمى في <مم> داعش ما... أنا ما بدعمش في رومات أنا لأن أنا مختلف معهم عقديا لكن بالنسبة لك أنت هو ده المنظومة في جزئيات معينة بنأخذها معهم في العقيدة لكن ال... ال... ال... السيستم العام اليوم هو ده النظام الإسلامي إنه, إنه حاكم هيقوم يعلن الشريعة ويقيم الإسلام ويطبق أحكام الشريعة ويدعمه المسلمون ده المفترض كده ده النظام اللي يتم اصلا به نصرة الإسلام لكن ما تنتظرش إن إن إنك تروح تحط ورقة في صندوق فجأة تلاقي الغرب سكت عن تطبيقك للشريعة ده مش هيحصل شكرا حازم عبد الله مساء الخير جميعا شكرا على الروم شكرا على الموضوع واحتحياتي إليكم جميعا مسلميكم ولا, ديني ولا دينيكم أنا لدي سؤال وتدخل أنا سأبدأ بالتدخل وبعد ذلك أترك السؤال للأخ حازم التدخل هو أنا أرى أن الإخوة الذين يجاهدون إلكترونيا وخاصة الذين ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين والذين يد يعني يدعون لتطبيق الشريعة ولا ينفرون خفافا هؤلاء كفار هذا منظوري إليهم من داخل المنظومة الإسلامية لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا السعدي يقول فكيف يجتمع هذا والإيمان؟ فإن الإيمان يقتضي الإنقياد لشرع الله وتحكيمه في كل الأمور فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب لا إكرهها في الدين هذا ليس كلام السعدي هذا كلام الله لا إكرهها في الدين قد بين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لنفسه كثير من الناس يعتقد أن التوحيد،, أن التوحيد هو مجرد طقوس يعني تقدم للإله مع العلم أن القرآن أكد على توحيد الحاكمية قالوا يا شعيب طبعا شعيب قال لهم في البداية وإلى مدينة أخهم شعيب قالوا يا قوم يعبدوا قال يا قوم الله ما لكم من إلهين غيره لا. ولا تنقصوا الميّال والميزان إلى آخره ولا تنقصوا المكيال والميزان ثم قال ثم قالوا له قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا او نفعل في أموالنا ما نشاء طيب ما لقد الصلاة بالأموال أليس هذا دليل أن التوحيد هو تحكيم شرع الله من لم يحكم بما أنزل الله فأولاك هم الإشكال ليس هو هذا الإشكال أن هؤلاء الذين يدافعون عن تجده أول من يتعامل بنقود وأوراق وإدارات وكل ما له علاقة بهذه الدولة الكافرة ويزعم أنه مسلم ويدافع عن الشريعة سؤالي لك صديقي حازم ما مشكلتك إذن مع القانون الوضع إذا كنت تتحاكم إليه وأنت كافر بالنصوص الشرعية تفضل حازم. طيب ده سؤال احنا جاوبنا ان نلاقي جزء التحكم للطغوط والقانون الوضعي كفر بالله ويجب نبذل قالون الوضعي ويجب التحكم للأشارع الله سبحانه وتعالى لا لا اسمحني لم تفهمني مثلا انا اقرب لك بمثال السجود لسانم السجود لقبر السجود خلينا في السجود لقبر هل هو كفر عملي مخرج من الملة أم لا أيها طبعا كفر مخرج الملة. طبعا أنت تتحكم أنت لما تأخذ وثيقة من الإدارة هل أنت تكفر بذلك أم لا واصلت إن الإدارة إيه علاقة دوب التحاكم؟ أن أنت لما تتعامل مباشرة مع دولة تحكم بغير ما أنزل الله تتعامل معملة تشتري لحوم كل لحومهم. دام ليش, ليش علاقة دام ليش علاقة بالتحاكم يا السازنة ده ليش علاقة بالتحاكم؟ هذا كفر هذا كفر عالمي مخرج من الملة مثلهم مثل الصوّجد لك أنت تكرههم. على ذلك عندما تتعامل معهم هذا ما يقول دينك وهذا مثلاً ما هو داعش. مل... مل... وهذا ما هم الذين كانوا من تأقفل المايك ده. ما رسل الله أنتم ظاهرة كذابين ظاهرة صوتية بدون إسأة بدون إسأة هاي أنا هاشتمك وهزأك خلاص احترم نفسك شوي وبعدين تكونك جاي ما كلفتش نفسك كونك ما كلفتش نفسك حتى طير عن سلة رسول عم. استاذ حازم أنا عندي سؤال محيرني بارك الله فيك وانت ما شاء الله على الصخر استاذ حازم إحنا لا تعلم إن نحن في الوقت هذا في الحكم الجبري نحن مغلوب حسنا. على أمرنا يا استاذ حازم يا استاذ حازم انا عمري 57 سنة انا زرت معظم الدول العربية والإسلامية والأوروبية انا في سنة من السنوات مريت المغرب بلد المغرب الحبيب والله وبالله وتله ما شفت إلا مرأة وحدة متعجبة زرتها بعد خمس سنوات تبارك الرحمن النقاب والحجاب والتدين لا إله إلا الله هذه نعمة من رب العالمين ومع الأسف الشديد من جزيرة العرب اللي مهبط اللي الوحيد بدت الناس لا حول ولا قوة إلا بالله كأنهم يخرج اللي بدلا ما يدافعون عن الدين صاروا يهاجمون الدين لا إله إلا الله سبحان الله بلاد المغرب العربي اللي كان يعني ثقافته أشبه ما تكون أوروبية لا بدأ يرجع لدينه وصر منهم مشايخ وعلماء وأساتذة نستفيد منهم وفي بلدنا مع الأسف مع طبعا مش الكل مع الأسف محاربين لدين الله ويعتقدون بأن إذا رجعنا للدين أننا راح نتخلف وأننا إذا حكمنا بشرع الله سبحانه وتعالى أصلا أصلا لا يستقيم حالنا إلا, إلا بشراء الله سبحانه وتعالى في حديث يا أستاذ حازم أبيك تعلق لي عليه بارك الله فيك اللي رواه مسلم عن عمر بن العاص قال تقوم قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة والروم أكثر الناس الروم اللي هو الأوروبيين معهم الأمريكيين والكنديين تقوم الساعة والروم أكثر الناس فأن قلت ذلك فإن لا فيهم خصال الخمس أو أربع خير الناس عند فتنه وأوشكهم كرة بعد فر، وأسرحهم افاقه بعد مصيبة، وخيرهم لمساكينهم أتباع ضعفاءهم، وأو وأو أو خامسة جميلة افتكر حدث ثاني بعد ملوكهم وشعوبهم سوا، هذا واقع. يعني هذا نوع من الأخبار، هذا ما نراه هذا ما نراه، هذا ما نراه. ضعفاء أمام المواطن لأن المواطن صاحب قرار لكنه قوي برا عكس حكامنا قوي علينا ولكن ذليل وحقير امامهم يطلب, يطلب منهم الحمايه يطلب منهم يطلب منهم الامور هذه طيب في ش... هذا السؤال بالنسبه تكلمني بارك الله فيك عن الحديث اللي رواه مسلم الشغلة الثانيه عندي سؤال محيرني انا في بلد لا تحكم بشرع الله لكن المادة الثانية ان الدين الإسلامي دين الدولة ومصدر والدين الإسلامي مصدر من مصادر التشريع ليس المص الأصل يكون المصدر الوحيد الكتاب والسنة هذا الأصل لكن مذكور الدين الإسلامي مصدر من مصادر التشريع سألوا الشيخ بن باز رحمه الله عليه قالوا الشيخ جاء طبعا أنا من دوله الكويت سألوه قالوا الشيخ جابر مصلي هو مصلي وانا اعرف ذلك بحكم كنت انا من الحرس الخاص في قصره قالوا يصلي ويصوم وما له في الخمور بل... لكن لا يحكم ب... ب... بما شو اسمه بما انزل الله ما حكمه هذا السؤال اسئله الشيخ بن باز والله العظيم وبالله الكريم الشيخ عث قال اذا هو لا يعتقد ان قال يعني إن الدستور مساوي للقران أو أنه أفضل القرآن فهذا حرج من فهذا خارج من الملة لكن لم يستحب القرآن والسنة هي الأصل لكن حوله بطانة تؤثر عليه لا مو ضروري أن الحاكم قادر على كل شيء أحيانا بعض من يهتف بإذنه أخطر من أخطر من قرار السلطان نفسه فسؤالي أخوي حازم إن لم كان لا يستحل للشيء هذا يعني من الحكام أي كان أنا مقصد فيه شيخ جابر ما قال الشيخ بن باز؟ قال إن كان مصلي ولا يساوي قرآن الدستور بالقرآن لكن على خطر كبير لكن يبقى في دائرة الإسلام هذا والله يا شيخ حاضر ما سمعت من الشيخ بن باز قال طالما انه مصلي ويصوم لكن لا يحكم في شر الله قال هو على خطر كبير لكن لا يخرج من البداية والله وبالله الله يا شيخ حازم اني هذا اللي سمعت, سمعت من الشيخ عبد العزيز من بعض. من بعض كان الاصل هو الاستحلال حي. ماشي و و منكم بارك الله فيكم ما منكم شكرا جيده راح راح راح يجاوبك ما تقطعش حازم حاول باختصار جزاك الله خير انا السؤال الثاني كذا كده هجاوبك عليه باختصار في رول مستقل خلاص هحاول اعمله النهارده او بكرة بالكتير يعني انت تتابع علشان هنفتحه في كلاب التوحيد لا الفطر عادي أعرف تمام. رأيك في الشيخ أحمي أعرف, تمام. أعرف تمام. رأيك تمام فأنا هجاوبك عليه بالتفصيل علشان كم سألت إني الاستحلال أو الجحود ده في الحكم بغير ما أنزل الله مش في التشريعات الوضعية التشريع كله من قسم الكفر الأكبر اللي لا يحتمل سوى الطاغوتية من الحاكم والشرك بالله من المحكوم المحكوم الراضي طبعا مش المحكوم الرافض. فكلام ابن باز او غيره من اللي قالوا بشرط الاستحلال ده في حكام بيحكموا اصلا بالشريعة في المجمل ليش بيحكموا بالقانون ف... ده موجود اصلا حتى في كلام المتاخرين ككلام الشيخ محمد ابراهيم قال الشيخ اللي اصل لمسألة شرك الحكم والتشريع و... و... والفوزان الفوزان اللي لسه عايش نفسه فتاواه واضحه ان التشريع كله من قسم الكفر الاكبر تمام وهجيب لك من ابن باز نفسه ان ده كفر اكبر لا يحتمل سوى الكفر الاكبر تمام فعشان كده بقولك ده عايز روم مستقل عشان نقرأ النوكولات باركام الصفحات ما يبقاش الموضوع مجرد كلام عام سؤالك الاول لمسألة اثر سيدنا عمرو بن العاص في مسألة ان تقوم الساعة والروم اكثر الناس او غيرها من الروايات ده دلاله على اللي احنا بنقوله ان في عامل توفيق من الله سبحانه وتعالى اللي هو الجزء الغيبي وفي اغزب الاسباب لا بد ان يكون بها لما نتساوأ مع الغرب في إننا خزلنا دين الله عز وجل ولم ننصره باتباعه فتسوينا معهم في الأسباب هم بقى في الأسباب فأخذوا بأسباب النصر فقامت الساعه وهم أكثر الناس كما جاء في الحديث تمام في الحديث في رواية لا يصبرون على جور الحكام أما احنا الآن فتنازلنا عن الدين فتسوينا معهم في نفس القانون ونفس الدستير وبقينا أقل منهم في هذه المسألة فبقينا نصبر على جور الحكام ونستسيغ العودية للطواغير تمام فده لا ينافي الأدلة الشرعية وليس معنى وجودهم أنهم صح لكن لما تسوينا معهم في البعد عن دين الإسلام كما قال عمر الخطاب رضي عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله أذلنا الله مش زللنا ده أذلنا الله فلا حصل من تسلط الكفار هو بهذا السبب مش بس عشان بعدنا عن الدين لا بعدنا عن الدين زائد عدم حتى الاخذ باسباب الدنيا يعني مش مثلا بعدنا عن الدين واهتمنا بالدنيا زي تركيا مثلا اللي اهتمت بال بالتقدم التقني او التقدم العسكري لا ده احنا بعدنا عن ده وعن ده تمام وان شاء الله رد على السؤال التاني برد مطول هستأذنكم بس عشر دقيقة اصلي وارجع لكم السلام عليكم وعليكم <تصفيق> <الله تصفيق> سلام يفضل أن تكون الأسئلة في موضوع ال على... إيش من تشابه؟ يعني ف... والله تعليقات عفواً تعليقات كم تكون في هذا؟ تفضل لكن أرجاء يعني صديقي أرجاء صديقي يعني أتمنى وأرجو اللّقاء فقط أريد أن أوصي لمسألة مهمة يعني أراها مهمة جدا أولاً أولاً الشيء الذي دفع يعني دفع ختلف الخلفيات نقاش هذه المسألة هي يعني يعني فكرة جوهرية أو محورية وهي مسألة برهان بالخلف فالبرهان بالخلف هو الذي يعني يتحيد جميع الفئات من كيف يعني هو يستدل يعني بات الصحة يعني مطلوبه ببيان نقد هذه المسألة فهو يستقرأ الشريعة وإذا تبين له شيء في الشريعة يعني يكسر كمال الذي افترضه في ذهنه يعني يترك هذه الشريعة مثلا يقول أنا استقرأت الشريعة ووجدت أن الشريعة فيها كيت وكيت وكيت يستحيل تنزيلها او هي يعني يعني خصائصها فإذا بين قوسين وجدها بشارية كسرت عنده أن هذه النبوء اصل لا تصحي وهذا هو الأصل الذي يجب أن يناقش لذا يعني يضع افتراضات في ذهنه يعني يفرض في ذهنه المعيار الذي هو يعني يقول أن هذه الشريعة يستحيل أن تكون بشريا بأذي الصورة لماذا؟ لأنها يستحيل بقها وتنزيلها على الأرض الواقع فيستقروا مثلا يقول كيف لشريعة عند الله أن يكون يعني حاملوها وأصحابها يعني يتناحرون يتخاصمون رغم أن هذا لا نسلم لهم به لأنه داخل في السنن الكونية ولا نرى اصلا نحن بعصمة يعني الصحابة يعني هذه المسألة إن وضعناها في سياقها تنفي عنده تلك الصورة الأولية التي وضع في وهنا محل النزاع بيننا وبين الكثير من الـ يعني الـ الأفكار التي نختلف معها كيف أتيتم بهذا الكمال وسلمتم له نحن المسلمون بعقلنا وهنا سياتي يعني خلاف العقود نحن في بعقولنا نرى أن هذا كمالا إلهي وإنما خضع جسلين كونية لهذا تجد أنه يستحيل, يستحيل أن يسلم جميع الناس فبمنظور التصور المادي أو التصور الآخر يرى بوجوب إسلام جميع الناس يقول لك بما أن هذه ديانة من عند الله فيجب الجميع أن يسلم بها بدون استثناء لأنها مثالية كمالية كذا كذا ويضع أشياء فإذا كسرت يعني كسرت عنده هذه الصوره الاوليه جعلها كما قلت برهانا يستدل بها على نقض الشريعه سكن سكن بال بالله, سكن. بالله عليك بالله عليك ساكن وقد ذكرتك قبل مداخلتك ان تلتزم بالموضوع هل هل هل, هل, هل, هل, هل, هل انت ترى بان ما تقوله له علاقة بموضوعنا اجل اجل هو يعني جوهر الأشياء وإلا أنت ملحد فماذا دفعت لأن تنقش في الشريعة إلا كي تتبطأ يعني كي تكسرها ببرهان الخلف أنت يعني تريد أن تطبق للشريعة ببرهان خلف تقول أنا استقرأت هذه الشريعة فلما رأيت أنها بشرية ماذا يعني لماذا س هذه يعني الشريعة وهذه الأشياء إلا أنت،, أنت تبحر في جز أنت في جزيرة أخرى أما... ساكن لا يعني بنقاشنا لفكرة معينة أننا نحاول كسرها بالبرهان بالتراجع نفند نفدد الأفكار ونفند نفند الإديولوجيات انطلاقاً من المراجع ذاتها يعني من العادي أن تحاول أن تبرز تناقضاً موجوداً داخل العلمانية ومن العادي أن يحاول غيرك أن يبرز تناقضاً موجوداً داخل المنهج السياسي لك ولغيرك هذا أمر عادي الآن ذهابك وإبحارك في منطقة أخرى، لأننا ننتظر الكمال وغيرها، وأنه بمجرد أن تفند لينا لدينا مسألة في الشريعة نبطل كلها. أبحرت بعيدا لهذا أقول أبحر وتعالى إلى جزيرتنا. تفض انا يعني هذه هي النقطة المحورية، حيث وأنا هذه هي يعني طريقة لا أناقش في في يعني في فروع الأشياء وإنما مباشرة إلى محل الخلاف. لهذا أتيت إلى هذه النقطة وهي ساكن. ساكن لا لا أناقش في موضوعكم أنا أناقش في موضوعي. حنا موضوعنا أصبح إحنا, احنا نعده فيه قابلية النظام الإسلامي للتطبيق في الزمان والمكان الحاليين من خلال بنوده ذاته أو من خلال ماهيته ذاتها. يعني هو نقاش قائم على الإقناع والإقناع المضاد. لا أكثر العقل أنتم تريدون لي من هذا بحث في الصرائر وانت تدعي هنا علم الغيب اطلعت على قلوبنا شفت وش درنا يعني أكبر واحد يدعو لهذا هو الأخ حازم ما قالش الشي هذا تنجز انت تقوله هي بالعقل علش تذب علينا؟ علش تطيش علينا؟ طيب يعني فهمت الأشكال يعني الاشكال هو لماذا يعني يتنعدم امكانيه تنزيل هذه الشريعة ان كانت يعني, يعني لماذا دائما لا, لا لا ما هوش هذا ما هو ما هو الاشكال بالتحديد الإشكال ما هي اوجه قابلية تطبيق هذه الشريعة الآن في هذا الزمن وهذا المكان اولا أسألك هل هذه الشريعه يعني يمتنع تنزيلها في واقع معين ذوك أنت أنا أسألك ولا أنت تسألني أهضرنا الشريعة الإسلامية ما هي أوجه إمكانية تطبيقها في هذا الزمن والمكان إذا ما فهمت سؤالي قال أود ما فهمت سؤالك ذوك نعود لك أما تقول لا هل هي نزلت شنو نزلت جيليا تقولي تقول نزلت يعني قد تحفف لي في لحيتي هك طيب طيب يعني انا أجيب بجواب مختصر وأعتبره أنت يعني مخالف او غيره وأختم به يعني في 20 ثانيه يعني هذا ال الإشكال قائم على يعني الاختيار البشري الاختيار البشري هو يعني المرجع كل هذه الاختلافات الأشياء المثالية يعني مثالية لكن ليست لا يلزم أن تكون مثالية لأن تنزيلها تنزيلها يعني متعلق بالأشخاص وبالعيان هذا هو السؤال لأن السؤال اللي سألته لم أقل هل الشريعة الإسلامية مثالية بذاتها أم مثيلية بتطبيقها لا انت تجاوب على سؤاله إيش كما ما تجاوبش جا... على سؤال سو... أعطيني السؤال اللي جاوبتك إن كنت لا تعرف قل الله أعلم فقد أفتيت من قال الله أعلم فقد أفتيت أنا الذي فهمته من السؤال يعني يعني تريدون علينا الدعاء وهو أنكم دائما أنتم المسلمون تزعجوننا بهذه الشريعة لكن يعني يعني تحيل العادة تطبقها هذا ما فين تقولون سواء وإن كان <تصفيق> لو لو تابعت من... النقاش ساكن ساكن لو تابعت النقاش في الأول نحن لا نريد لا لا نقول أنكم تزعجونا وغيرهم هذا نقاش فكري نقول أنتم أعلم بالشريعة وأنتم أضرب بالمنهج السياسي المستنبط من فهمكم للدين جميل وتعرفون الواقع العالم الموجود اليوم في 2023. هل يمكن التحول بالنظام العالمي الموجود وتطبيق الشريعة ما هي الآليات كيف ستقومون بذلك هذه أسئلة تحتاج علما بالسياسة وعلما بركائز منهجكم السياسي إذن هو الأمر سياسي لا غير نزعج لا نزعج رأي الملحدين في الدين يريدون رجمنا عن ديننا وإبعادنا عن ديننا كما قال هيبل هذا موقف مسبق فأنت لا تعرفنا ولا, ولا تعرف المحاور التي نتناقش فيها ولا نياتنا الآن أرجو منك أن تضع معارفك الدينية وتحاول أن تقول كيف ستقوم سياسيا في عام 2023 ما هي الخطط؟, الخطط وكيف ستتوجهون نحو هذا الانتقال ببسط وضحت الفكرة ساكن لا أدري إن كان يمكنني الشرح أكثر آه يعني على العموم فهمت سؤالك. أنا فكرة كانت منهجية أما بخصوص, بخصوص سؤالك الله به عليم هذا ما ردي سلام عليكم شكرا جزيلا خادم قيمة تقدر تهدروا عادي يا هذه هي الاشكال اللي حبيت نلقا فيها نحكي لنا حبيت نحكي عليها دي طار بعد بالك ما وصلتش الفكره أو او المدخل تعي مع... مع... مع مع الشيخ حازم حزم حتى في الطرح تاع واش حبيت أقول على آه... لا لا لا يجب ان نستهزئ بقوه القدره العقليه للانسان في الحقيقة في النظام الديني ماذا يريد أن يطرح نحكم بشريعتنا ولمشاكلنا سنستعمل عقولنا لنحولها النظام العلماني يقول سنستعمل عقلنا بالدبار ومن عقالنا سنخرج آلية لتحكمنا وهذه الآلية قابل للتغيير في أي وقت إذا لم تكن صالحة لم تستجيب تستقدر أن تستجيب للمشاكل التطورية التي نعيشها في مجتمعنا. سنغيرها. النظام الديني لا يتقبل هذا لأنه بأصله كونсерوتيو لا يغير العقيدة والعلم والتاريخ أثبت ان الإنسان بذاته لا يتغير في مجتمعه إلا إذا اخذ ب الأشياء الخاطئة. الدين لا يتقبل هذا هناك مسائل عقيدية لا يتقبلها وهذا هو الصدام الموجود بين العلم بأساسه والدين بأساسه والعلم حتى دوكا يثبت أنه كل المناهج التي يستخدمها حتى إذا كان الإنسان مخطئا تؤدي إلى التطور في المنهج الإسلامي نفس الشيء أريد أن أقول بأن في العهد العباسي ولا ماليشان ومش من حرموا الطباء وحرموا التنجيم مثلاً وماذا صار جاء علماء آخرون وفي الإسلام قالوا لا لا يحلل هذه الأشياء عندما حرموها دا صار لهم تخلف عندما حللوها تطوروا وهذا هو المنهج الأساسي في تطور الإنسان إلغاء الخطأ والبحث عن الصواب إذا كان الإسلام أشكفى الدين يتقبل هذه العقلية الغاء الخطأ وتقبل الصحيح يتقدم مهما كانت منهاجيته دينية دكتاتورية كاثوليكية ماركسية أي عقيدة لا تتقبل الغاء الخطأ والقبول بالصواب لا تتقدم، وهذه هي مشكلة الدين، الدين هو محافظ، هناك أشياء مثلاً بيتر يتقبل تغييرها، لكن أشياء صليبية لا يتقبلت إلغاءها، وهذا هو المشكلة في المجتمعات الدينية، مرسي. صحيح تماثن، وش بقيت نقول، يعني اليوم تحقيقةً نحن لم نتوقف عند الكثير من الأشياء التي اختلفنا عندها؟ تقريبا كل الكلام نختلف عنده ولم نتوقف عند بعض المغالطات رغبة فينا في دوام النقاش معنا ومع الاخوه حازم غير. لرومات في اخرى قبولنا لبعض الأفكار لمعظم المنطلقات لا يعني اننا نسلم بها لكننا فقط نرفض الغلط لو علقنا على بعض ما قيل سنعلق على الكثير الجواب من الناحية الاقتصادية التي سأله هيبر كيف ستقوم اقتصاد هذه الدول؟ الإجابة فيه كانت مبتذلة كانت كانت سطحية للغاية. فيقول أن الله انعمها على هذه البلاد الثروات والبترول وغيرها. وكأنه يقول بأن الدولة الإسلامية لها رقعة جغرافية محددة يجب أن تقوم عليها. وكأن الدولة الإسلامية وكأن إجبارية الخلافة ليست على دول أخرى بقدر ما هي موجودة على العالم الإسلامي الإجابة من الناحية الاقتصادية كانت ضعيفة من الناحية السياسية كان يجب أن يكون فيها تفصيلا بمعنى كيف سنقيم هذه الخلافة الإجابة التي كانت هي عن طريق الجهاد وأنا سأسأل ألم تكن هذه الطريقة وجدت عبر التاريخ ألم تكن موجودة في الجزائر فيما يسمى بالعشرية السوداء استعملت نفس الطريقه الآن إذا كان الفهم النسبي هذا قد صرحتم بأنه نسبي أن فهمكم لهذا المنهج السياسي ولا استنباطكم لهذه الطريقة السياسية من الإسلام هو نسبي لأنه لا يمكن أن ندعي الإطاق نقول هذا ما أراده الله حقيقه إت كان نسبيا أي يستحق أن نضحي ب ألف شخص في كل بلاد من أجل إقامة هذا الشيء الذي لا غير متأكدين من اطلاقيته أليس من الأجدر أن تبحثون عن انتقال سلس بما أنكم غير متأكدين ولا لا تملكون المعرفة المطلقة أجبرون على التضحية في كل مرة وقد وتبيئوا بالفشل بكل مرة الآن وضعوا. والله. إلقاء الفشل على النظام الغربي لأنه مانع لظهور نظام الخلافة في آخر المطاف المنع هو الأمر العادي لو سمح لكم هذا النظام العالمي هو الاستثناء لأنه ما معروف على الإديولوجيات على أنها تكون عالمية فقيام دولة الخلافة لا يسمح بقيام غيرها وقيام الاشتراكية لا يسمح بقيام غيرها لأنها تملك الطابع الكوزمولوجي بمعنى الكوني هذا, ما هو... هذا هو الأصل في الإيديولوجية إذا الأصل في النظام الليبرالي الموجود اليوم هو منعكم لأنه يتعارض سياسيا وأخلاقيا وهو الأمر العادي ولهذا قولوا بأننا نظام خلافتنا لم يطبق لوجود نظام عالمي في حقيقة الأمر هو اعتراف بفشل لأن الأصل في الأمر أن يمنعكم هذا النظام كما ستمنعوه لو, لو ملكتم الحكم وبسألة حتى في في باختصار ما أردت قولها عنه اليوم سلمنا بالكثير من النقاط رغبة فينا في استمرار نقاشاتنا في غرف أخرى سنتحدث عن الألمانية ان أردتم وغيرها لكن ما أردت قوله أنه في نقاشاتنا معكم من الأفضل أن تنطلقوا منطلق أننا لا نسلم بكل شيء تقولون حواراتكم مع بعض هذا أمر عادي أما أن تحاول المخالف فيجب أن تبرر لمقدماتك شكرا محمد طولت عليك اسمح لي الثلاثين ثانية بركة محمد حبيت نجاوب على نضاع ذلك الجاوب بتاع التوفيق الإلهية في الطرح الاقتصاد السياسي الشيخ حازم قال لك عندما نطبق الشريعة هناك توفيق إلهي إلى ما هو أحسن وبعد آهر يطلع في الروم ويقول يوم القيامة حتى ينتشر العدل والوفاء ويحبيت عند الكفار هذا الذي يقول لك عندما تطبق الشريعه يوفقك الله وأن الكفار الذين لا يطبقون الشريعه يوفقهم الله الى العدل ان معادله غير مفهومة اكثر من ذلك في طرحهم في النظام السياسي يقول عندما ينتشر العدل وهو ما حبيت عند الكفار الله يقيم القيامه أين هو التوفيق الالهي هنايا الرو اجابه سطحيه تو سامبلو هذا نقول لي محمد فضلة. محمد تفضل وين محمد محمد السلام عليكم في صوت عليكم السلام طلع صوتك شوي اتمنى ان نقدر كمان المداخله لن تقاطع محمد لن تقاطع تمام انا مسلم سني ساتحدث عن موضوع الخلافه مثلا من بدايه مكه وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكه 13 سنه ولم يطلب نظام حكم معين بالتالي هذا الأمر ليس هو من أمور الدين بل هو أمر كوسيلة وليس بغاية بعد كده حتلاقي إن النبي صلى الله عليه وسلم فكر في الهجرة بعدما لم يجد سبيلا أو قدرها على تخطي الحواج السياسي التي كانت موجودة في المدينة فاضطر إلى الهجرة وعندما هاجر أول ما فعله غير اسم يسرب إلى المدينة لا أعلم لماذا، لكن يبدو أن اسم المدينة هنا يعني تعدد الآراء، تعدد الأديان، تعدد الأفكار، بخلاف القرية أم القرى، القرية التي لا تتحمل إلا رأيا واحدا. فهذا يؤكد إلى حد ما أن الدوله ليست مطلة في حزتها، ولكن هي مجرد مجرد يعني وسيلة أمر ما. وستجد بعد ذلك أنه عندما وصل إلى المدينة قام بعمل وثيقة, وثيقة وثيقة المدينة هي دستور كامل هذا الدستور هذا الدستور يعني مكون من حوالي 50 مادة آه كانت آه توفقية بين كل أهل المدينة مسلمهم وغير مسلمهم يعني الاثنين تمام الاثنين اه الاثنين اليهود والمشركين وال... والمسلمين وكل هؤلاء قد توافقوا على هذه الوثيقه والتي حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يحكم باسم الله ولا باسم الدين بل حكم باسم الو... باسم الشعب او باسم الوثيقه التي كتبها هو بالتوافق مع اهل المدينة وكان يستخدم نظام النقباء وهو في المدينة عندما كان يطلب من النقباء من الناس امرا فيقولوا وافقنا نقولوا ما وافق ما كيف عارف ما تقولون ائتوا لي منكم بنقباء وهذا وهذه, وهذه النقابه لما الامياكن يحكم باسم الله دي فهمني كذا مسلم سني ازاي بقول ما يكون يحكم باسم اكمل اللي. ان الموضوع انا عشان ما اطولش عليك يعني اكمل وبعد كده نتناقش لا ما انت ما هو انت حاجه من اثنين يا كذاب لا انت مسلم سني ولا شميت ريحه الاسلام تمام يا لا يا انت مش عارف حازم من, عارف. من فضلك من فضلك ما تجاوزش عليه ما هو اوستاذ لا, لا لا لا لا لا لا مش ما ما هوش البيت. مقبول الامر هذا تماما سواء يا اوستاذ لا اسمح لي سوانيا. انت, سوانيا. انت ما تطلعس تقول له كذاب لا عيب انت كنت انت انا بكلمه هو هو مش عاقبه يرد لا لا ما تتجاوز عليه ما هي الاخلاق لازم تكون عندك حد ادنى من الاخلاق ما تقول لهش كذاب عيب يعني تتصور انت يطلع واحد يقول لك يا حازم هي كذاب وانا نخليه تبعد تحت بقى أسمع وتنتساكت ما تقاطعني اه أوكي. اه اه انتهت الغرفة نعتذر جميعا اه اه اه اه اعتذر من الجميع انتهت الغرفة يعني من المصباح نحاول انه نظم غرفة عاديا نناقش فيها بشكل عادي أظن هذا غير ممكن ولهذا نلتقي في رومات أخرى هايبر مصدين صحابة صح صحابة لا أحب لا أصيبك على لاروم. لا أحبت يعني لو كان عادة تتكلمة كمية نورمان لكن له... لاروم الهروم خطر عندنا أسئلة لشيخ حازم ورا شيخ حازم؟ لا عادة شيخ حازم ما نقدروش نتناقشوا هكذا لأنه توقف عند كل نقطات يقول ما يريد لكن صح صح. الآخرين ليس لهم الحق في القول بعد هذا النقاش ما غاديش يمشي صح على بالي كاع داير مرسالا بولاروم دوكاف في الخلاصه الحقيقه هي المشكليه مشكل فكري في الاساس فكرنا مختلف و انا اللي جانا نحيف خايف من المستقبل حتى في الحقيقة شكون اللي راح ينتصر انا حبيت نقول اللي عنده افضل فكره بصح كي يسمع الشيخ حازم عمبالي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 نحاول قدر الإمكان أن لا نسئ لأحد نتناقش باحترام عادي لكن القيود الذين يضعونها أظن أنها كبيرة بزاف لدرجة أنه لا يمكنك أن تتحدث يعتبر كل ما تقول إساءة كل سؤال يعتبر تشكيكا، كل طرح يعتبر شبهه منطلقين بأفكار مسبقة على اننا نريد هدم وهدم وهدم وهدم, وهدم. من فكرة نحن أذناب كذا وكذا وكذا الأفكار المسبقة تأخذون النقاش لا يمكننا أن نتناقش بهذه الطريقة مم. أوكي أوه. هيبل أختم هيبل نساحبه بسمعلك خيقك لا أنا هبطت أنا هبطت. انت هبطته فاسكو هبط هيبال وواحد طلع هادر نورمال يقول له أنت كذاب كيشغل صح ربالك كيتطوّج العروم بين المخاليثين بعد توقعات دوق... توقاوت الحسية زيدا ع... ما حاس... قادرين نقعدوا قادرين نقعدوا عشرين ساعة عادي بارك الواحد ما يتعصب شلو سوالح لا ما ما تحتاج تعصب إنسان تطرح فكرة بدون سب بدون كذا تقوله أنت كاذب لما مدراتوري لك م... ماشي من الأخلاق يقوله أنت كاذب يقوله أه بطرني نهضر ما كان حتى فكر ما ما حتى, ما عندها حتى معنى ده حتى ما عنده حتى معنى حقيقة شوف عن الإشكال وين؟ الإشكال هو النماذج هذه تبدا تظهر في الأمم فهو أذان بخربها والنماذج هذه ظهرت في الأمة هذه عندها قده وتظهر وتطيح تظهر وتطيح يعني هو الإنسان جاي للأمة هذه لكي تبين حجم اللي يعني ما حبيلش نحبس عند كل التناقضات نرد عليها وش كانوا يقولوا يعني تجنبا لهذيك التساد أك ضدنا وأنتو ما وما نعرفوا تكرهونا وتحبوا تهدمو ديننا وغيرها يعني حاولت أنه النقاش يستمر بصورة سلام ولو أنه نعفس على بعض مش على بعض على أغلب ما قيل ويفوت بدون تعليق يعني مثلاً كي تجي تقول لي أنه من أوسس عقيدتك أن الأمة لا تجتمع على الباطل هذا حديث صحيح وتجي تقول لي أنه مجرد التشريع بغير ما أنظر الله هو كفر وأنه من شرع ذلك كافرا كافرا كفرا مخرجا من الملة ومن رضي بذلك كافر كفرا مخرجا من الملة وبعد قولي المشروع ما طاحش لا هنا مش المشروع ما طاحش هنا الأمة طاحت الأمة كفار باستثناء بعض الناس لهم جهاديين الأمة انتهت والأمة لا تجتمع على الباطل والأمة اجتمعت على التشريع طاح المنهج طاح عاد المنهج ولم طاحش أراح منقاش هذه واحدة ثانيا كنت قولي لا والله المنهج هذا نحطوه ومن بعد إذا كنا مؤمنين الله يوفقنا للأحسن نكون يولى علينا وني قاد نقول لك عثمان قتلوه وعلي قتلوه والحسن سموه والحسين ذبحوه وبني أمه يضربوا الكعبة بالمنجنيق ولم يرفع السيف عن الأمة منذ وضع فيها يعني المنهج اللي رك حب تبده لي غير قابل للتحقيق النظام العام فكرة النظام العام غير موجودة لأنه إذا وكلنا الناس إلى ضمائرهم الناس والإنسان من صفته الأنانية والجشع وغيرها وهذه صفات إنسانية أصيلة ومتأصيلة لا يخلو منها زمان ولا مكان ولأجل مواجهتها ومواجهة الجريمة والميل الإجرامي وش نديره؟ نديره حاجة واحدة القوانين تحفظ النظام العام إذن النظام العام تحفظه القوانين وليس إيمان الناس بدليل أن إيمان علي بن أبي طالب والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله لم يمنع قتلة عثمان لم يمنعهم وأن إيمان أهل العراق وإيمان أهل الشام لم يمنع موقعة صفين وإيمان أهل الكوفة وإيمان أهل البصرة لم يمنع موقعة الجمل وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها, وغيرها, وغيرها, وغيرها, وغيرها وعليكين له أنه الرهولة يلزم أن يكون هناك تشريع يضبط النظام العام لأن النظام العام حاجة خطيرة أخطر حاجة في القانون هي النظام العام في حال ماذا ذا تسيب النظام العام ان عاق 기ظ الأم يقول لك لا وأنت نحن نتسبب والباقية على إيمان يا ولدي تقول ليش على إيماننا وإذا أراد الله بنا خيرا القانون ما لك ش أراد الله بك خيرا أو أراد الله بك شرا القانون يقول لك هذا الفعل مجرم في حالة ما إذا وقع هاي طريقة التعامل معه هذا الفعل غير مجرم فأنت حر ولا نعطيك قاعدة قانونية نقول لك هذه تمشي بها ما لم يقضي بذلك بند هذه تسمى قاعدة مكملة تقدر تخيالف تقدر تحط يعني باش جيد لي نحي هذا الكل وأطرق الناس يلاقي نحن نولي الخليفة يا إما بالتعيين ويا إما بالاجتماع ويا إما بالاستشارة ويا إما بالتغلب ويا إما بواش ويا إما بواش بس هذا ما هوش نظام قانوني هذه لعبة لأنه يبقى خاضعا لتسلط الناس الظلمة والفصاق اللي تسلطوا على طول التاريخ المسلمين من تسلط عليهم في الأغلب العام كانوا فصاقا وظلمة وقتلة وداروا وم... و... و... و... فيهم الشيء لما يندرش يزيد بن معاوية والوليد بن يزيد عبد الملك بن مروان ومروان بن الحكام وهشام بن عبد الملك والوليد بن عبد الملك وغيرهم هذا الناس قتالين كانوا ناس قتلوا استغلوا هذه الأمور قال كايا كاين يمكن بالتولية أنا ولني بابا وأنا نولي ولدي ومن أبا فقد كفر لأن هذا شرع إسلامية ومن كفر حل دمه اذهبوا فقاتلوا سيبوا سالة الدماء القانون يمشيش بطريقة هذه القانون نوضع مجموعة من القواعد واضحة بينة صريحة لا تحتمل تأويل نطبق عليها في حالة ما إذا كانت كان إشكال ولا تنازع ندير واحد الحاجة اسمها مجلس الدولة مجلس الدولة هذا وش يدير وظيفته ألبت في قضايا تنازع القوانين يعني في زوج من قلوبة مجلس الدولة روح ليه تشوف راهي كاين زوج قوانين تفا... ت... ت... اندارت... تنازعت يروح هو يقضي في الأمر ولا يحكم بعدم دستورية القوانين يجي واحد يحب يشرع يقولوا لا أحبس القانون التاعك هذا مخالف لروح الدستور هذا أمر قانون موجود واقع حالي يضبط النظام العام يقول لك هذا فاشل الشيء غير الفاشل يجيب لك قانون جاب لك سفين وجاب لك الجمل والنهروان وعين وردة ودير الجماجم ومعركة دير الجاثليق ومعركة شقندا ومعركة بقدورة ومعركة معركة ومعركة ومعركة, ومعركة, ومعركة. ما ش معقول. من بعد الإشكالية الطامة الكبراء خلوني ينسب الناس. يطلع للسيد أنت كذاب كين يقول له عيب عليك تقول كذاب انزل انت كذاب. هو ضيف في الروم. على أي أساس نتعامل بالمنطق معها. الناس ما عندهمش المنطق. الناس تقول له ما هي قابلية هذه الشريعة للتطبيق من منهجها الذاتي. يقول لن تترك هنا أمريكا يا عمي خطينا من أمريكا. من منهجها أعطني منهجها لنرى هل هو قابل للتطبيق بعقولنا. أنت تقول مانطة التكليف هو العقل المجنون لا تكليف له لأنه لا عقل له مانطة التكليف هو العقل اعرض لي الأمر على العقل إن عقلته طبقته لا ولا جيب والد يعني نحن ما تقدرش نزيد تتع... تقول له أعطيني أمثلة على تطبيق هذا في العصر الحديث يقول لك داعش وطالبان يعني ثم خلاص خلات إذا تعتبر أنه أن أمثلة ناجحة هذه الكارثة لأن الذي قاتل طالبانهم بالأساس الأفغان الذي دمر داعش أسقط داعش ما هيش مريكا ما جاتش الذي أسقط داعش قوات الحشد الشعبي الشيعي وقوات البيشمرقة الكردية وقوات الموصل اللي هو مسن هذا دونك ما نشوف تخيل يا عادل سايرناهم لدرجة أن تخلينا على حقنا فرد روحوا قولوا واش تحب خلنا ونا كنت حاب الأمور تمشي بهذه الطريقة لأنه قد ما يتكلموا قد ما يظهر استحالة تطبيق منهجهم بالضبط. يجب مش يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب يهضر يكون هناك من يجب ان يكون هكذاك من كنت ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من الروم كان الهدف منها مناقشة العموميات كنت راح نخلي يعني مناقشة تفاصيل قضية بقضية في رومات أخرى حبينا نعرف عموميه العمومة على الأفكار بصفة عامة يعني الأفكار تطرح بصفة عامة معنا. الأفكار المخالفة والأفكار المضادة لها وبعد القضايا تناقش بالتفصيل إذا كانت قضايا سياسية وقضايا قضايا الشرعية مع التبهين الأدلة و... وإلى ما ذلك وفي الحقيقة يعني كان حوار هادئ و... يعني كان حوار هادئ أنا ما كنت توقع راح يكون حوار هادئ لهذه المدة ألا بيها أنا كدخلت وما لقيتهم هنا قلت ما مثلا كشغل ما, ما تخلاتش حتى, حتى الطرد كان هادئ للغاية يعني كان سلس، <تصفيق> كان كان انتقال سلس بدون ج... نزع جهادية. أية بنتي كلام والله لما أكون أتوقع ليدوم الحوار لهذه المدة كاملة وما يصرعوا والو صح عبدكريم وشندريو كين محمد نعتذر لأنك وهمت أظن في غرفتنا نعتذر ما خلينا شيء كمل مجبيل. محمد هيو... استشهدت مجدو... أنا على جالو يا أخي قتلني على شئ. <تصفيق> <تصفيق> لا تسببت في مشاكل في الغرفة وأنه <تصفيق> <تصفيق> متأسف عامة أنا كنت أتمنى أنه هو يسمع طرحي ويرد عليه ما يستخدم حق الفيتو ضد الأفكار العنف ضد الفكر كنت أتمنى أن يصبر قليلا وأتمنى أن أكمل الفكرة لأن الفكرة يعني إلى حد ما يعني أرى أنها يعني ستكون غالبا مفيدة كانت ستكون مفيدة إن كانت في اول الغرفة يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان كتب ما يسمى بالوثيقه بينه وبين أهل المدينة جميعا مسلمهم وكافرهم ومشركهم وأهل ويهوديهم بالتالي كانت الوثيقه هي التي يحكم بها محمد ولم يكن يحكم بسم الله أو بسم أي شيء آخر بل يحكم باسم هؤلاء الذين توافقوا على الوصية وهناك تطبيقات للوصية أنه من من من من بنود الوصية أن الأهل المدينة أمة دون غيرهم أمة دون غيرهم بالتالي ويدافعون عن قلب المدينة عن المدينة ولا يحار يعني ما إن يدافعون عن قلب المدينة لا يحاربون خارجها لأن الحرب خارجها أيضا ستكون يعني لن تكون واقعية لأن كيف يتوافق اليهود والمسلمين وغيرهم على عدو خارجي؟ فبالتالي العدو الخارجي سيكون غالبا مرتبط باليهود يعني اليهود الذين سيخرجون أو المسلمين أو غيرهم فبالتالي من طبقات الوثيقه أنه عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وكان ينوي أن يأخذ القافلة ويعود إلى المدينة دون قتال ووجد جايكين قد تكون فسأل للصحابة إن الأمر ستتحول إلى حرب بالفعل فماذا نفعل فقال أبو بكر نحن معك وقال عمر نحن معك فأشاح الرسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه عنهم من أنتم حتى تقولوا معك ولا مش معك لن مش أنتم أنت المعنيين بالأمر المعني طرف من أطراف الوثيقة وهم الأنصار فقالوا لعلك تريدنا يا رسول الله قال نعم قالوا نعم اذهب ونحن معك فمنه فهنا أخذ تصريح بأن أنه يمكن استثناء أمر من خلال الوثيقة أو الدستور لأن هذا يخالف الدستور الحرب خارج المدينة يخالف الدستور وأيضا حدث هذا الأمر ايضا في غزوة أحد عندما كان يريد أن يحارب من الداخل حتى يجتمع كل أهل المدينة الدفاع عن المدينة بناء على الدستور لكن الشباب رفضوا وقالوا نخرج وكذا فخرجوا وعندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت خلفه بناء على الوثيقة كتيبة من اليهود لتسانده ضد الكفار مكة لكنه رجعهم بأن هذا الأمر يخالف الوثيقة بل إن أبي بن سلول رجع بسلس الجيش لأن هذا الأمر يخالف الوثيقة أنت لماذا خرجت بنا لتحارب خارج المدينة ونحن اتفقنا أن ندافع عن المدينة ولا نحارب خارجها. فبالتالي هناك أشياء تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم باسم الشعب وكان يحكم بـ بـ من خلال وثيقة, وثيقة المدينة وحظ أيضا أن اليهود بن القريصة عندما حاول المشركين واليهود أن يسنوهم عن وجودهم داخل هذه الدولة كمكون أساسا من مكون دولة المدينة رفضوا وقال لماذا ما أنا مرتاح؟ أنا ما فيش ما شافن معايا راجل مضرنيش بحاجة. فلماذا أخرج عن هذه الدولة المدنية؟ فا <تصفيق> <تصفيق> ف... يعني حاول بقدر الإمكان لكنه في النهاية وافق على أمرهم ولكنه في الأول كان يعني مرتاح جدا في هذه المدينة وهذا وهذا الأمر آه... الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقول للصح يعني حتى المهمة برضو إن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت لم يقل ال ال أصحابه كيف سيكون نظام الدولة ولا هو ما هو شكل الدولة أصلاً يعني النبي مسلا صلّى الله عليه وسلم ولم يق حتى أنه عندما قال لهم اقتلوا بي ب بكتف نضال حتى أكتب لكم كتاب لك لن تضلوا بعد أبداً قالوا يكفينا كتاب الله رح سكت اخرجوا عني كان سيكتب لهم أمراً سياسياً يعني ك كا ك كا كاسترشادية ولا سدين لكنهم قالوا هذه الكلمة قال اذهب وعندما صلى صلى صلى صلى ذهبوا صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى نحن صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى لتوفيق الحياه الدنيا وليس بل, بل وليس دين يتعبد به الى الله عز وجل كما يقول الشيخ حازم ما فيش الكلام ده اصلا ذهبوا الى السقيفه وتخانقوا وتخانق الانصار قالوا نحن اولى بالخلاف منهم وقالوا المهاجرين بان نحن أحن نحن اقرب النبي ونحن ولا يجب ان يكون الامر في في في في قريش لانهم اقرب الى النبي تصارعوا صراعا كثيرا وفي النهايه ما تسار الحكم بشكل قابلي كما كان قبله النبي صلى الله عليه وسلم كما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيبي بي يقول لك حجم سحمد زعج دل في بارك بليد اسمعت هذا الهدران سمون سمون اللي... كانوا يسمونه ملك العرب يعني هم يعرفون أن هذا نظام سياسي وليس نظام ديني وكان يذهبون إلى محمد ويتحدثون معه وهو مش عارفوا كان هناك حريات كبيرة في المدينة كانت حريات كبيرة جدا يعني فده يؤكد ان ما فيش اصلا نظام حكم الثالث حاجة عشان نأكد ان ما فيش نظام حكم ابو بكر وصل عن طريق الصقيف. تمام بالتالي عن طريق جاء عمر المخطاب عن طريق توصية ابو بكر جاء عثمان عن طريق المجموعة الستة يعني انتخابات الستة جاء علي بن ابي طالب يعني وما فيش واحد جهة بنظام موافق لما قبل حاجة تاني في عندما تصارع الصحابة حدثت حروب بين علي وعائشة والزبير وحروب بين علي ومعاويه وحروب بين علي والخوارج لم يقل أحد منهم أنه على حق والأخر على باطل وهذا يؤكد أن حروبهم كانت حروب سياسية ولم تكن حروب دينية على الاطلاق، فبالتالي لا أعرف هؤلاء الذين تحدثون عن نظام حكم في الإسلام من أين أتوا بهذا الأمر. تالي أهم حاجة تطبيق الشريعة. هتلاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق بين ما هو محرم وما هو مجرم في الشريعة. يعني هو اصلا كان نظام الحكم في المدينة اصلا كان نظام حكم كدرالي. بمعنى المسلمين أمفو يحكموا أنفسهم وأنفسهم واليهود يحكم أنفسهم بأنفسهم ولو كان في أتلته تحكم أنفسه بنفسه بنفسه. طب ايه لازمة ال ال في هذا الأمر هو يشبه النظام الأمريكي أن الرئيس مرتبط بالأمور الخارجية وال الخارج المدينة وليست وحماية المجموع ال هؤلاء القائم الموجودين في داخل المدينة. وزي ذلك وأكد أنه كان نظام يعني فننتقل إلى تطبيق الشرعي. كان المصطفى صلى الله بين ده تسميتى أنا أنا المخترع ال ال ال المصطفى هنقول ما هو مجرم وما هو محرم ما هو مجرم وما هو محرم المجرم هو المجرم على الجميع مثل السرقة القتل آه, الإرهاب كذا كذا كذا طب ما هو المحرم المحرم هو مح محرم المسلم المسلم على نفسه مثل زي مثل اكل لحم الخنزير زي شرب الخمر زي فبالتالي هذه الامور محرمه وهناك امور مجرم حتلاحظ في النبي صلى عندما كان يقيم حد السرقه كان يصر على اقامته وهو يعني يهاجم اي شخص يحاول ان يشفع في هذا الأمر مهما كان هذا الشخص مهما كان ظروفه عندما جاءت هذه المرأة التي سرقت و... ومن... وهي شريفة وجاء أسامة يشفع على قال أتشفع له في حد من حدود الله أسامة أتشفع حتى غضب غضبا تمنى أسامة أنه لم يكن قد أخلم بعد حتى يتوب عليه الله عز وجل مما فعل عندما نأتي الأمر الزنا حتى, هذا حد... حتى, محمد حتى يعني يوجد ما هو محرم ويؤدي إلى ما هو مجرم حتى في حد في حد الخمر عندما أقام الصحابة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام حد الخمر ربطوه طوهو ب ب ب بقتل في المحصانات يعني. نفس ال نفس فكرة أن المحرم يؤدي إلى المجرم والحدود في القرآن الكريم يعني هي عندما نتحدث عن القرآن الكريم فقط الحدود هي أربعة اثنان متعلقان بالنفس بالعرض وإثنان بالـ بالـ بالأموال يعني حتى الحرابه والسرقة والزنا والقذف هم لا يفرقون بين ما هو مجرم ويخص المجتمع وبين ما هو محرم ويخص الفرد هذا التفاصيل كامل يعني كنت راح نناقشها منفاصلة وإن شاء الله نعود نناقشها منفصله أنا بس عايز أصل فكرة أن المحرم والمجرم ده بيبين أن الدولة يعني واضحة دولة النبي صلى الله عليه وسلم فأنا عايزة أجيب حد الزنا ألاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتساهل جدا في أن يفكر في, في في تطبيقه أصلا يتساهل جدا في تطبيقه لذلك أنه لا يريد تطبيقه طب ليه هنا بيريد تطبيقه بأي طريقة كانت وهو حد السرقة وهنا يتسهل جدا في تطبيق حد الزنا عندما جاءته المرأة وقالت له مش عارف زين قال اذهبي حتى تطعيج ابن ولدك اذهبي حتى تفطميه زهبي. يريد ان تهرؤ يريد ان تخرج فكيف هنا؟ في المحرم من نظر المحرم يريد ان لا يطبق هذا الحد وفي السرقه وخيضها يصارع الجميع حتى يطبق الحد فبالتالي هنا يفرق بين المحرم والمجرم وبالتالي هذا هو الفكر الدوله الحديثه او الفكر انا انا كدوه في دولة مثلا تحلل شرب الخمر إذا انا أحرم على نفسي شرب الخمر تحلل الزنا انا أحرم على نفسي الزنا لا أحرم على المجتمع فبالتالي هذا هو المطلوب من الجميع أننا في الامور الشخصيه النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر، الخمر على للعلم ليس لها حتى أصلاً في في الدين، وكما قلت حضرتك أستاذنا إن المحرم قد يؤدي إلى المجرم، بمعنى أن المحرم الزنا أد إلى مجرم وهو ضرب أو, أو, أو الكلام عن العرض الآخرين، فهذه جريمة، فبالتالي الجريمة الجريمة يجب حتى تلاحظ. <تصفيق> ان ال ده يعني مفارقه غريبه ان عقاب الشاهد الزور في في الزنا اكبر من عقاب الزنا نفسه وهذا يؤكد أن الدين يحاول أن يصنع برباجندا كبيرة حول الموضوع الزنا لهدف عدم حدوثها وليس لهدف تطبيق الحد فيها يعني حتى أن الشاهد في الزنا إذا كان كاذبا يسمى فاسقا أما الزني فليس فاسق أصلا لم يأتلع عليه حكم الفسق وهكذا معنا الدكتور عبدالله كان عاوز يطلع حضرتك وأنا كده انتهيت من مدخلته ومتأسف ان أنا عملت لكم ومجالك في الغرفة و... وعتمن... وعلى فكرة هو أنا مرحب بك في غرفته فرح نزلني الراجب فهو متعود على كده يعني <تصفيق> شكراً أن يعطيك الصحة وأنت مرحب بك دائماً في روماتنا إن شاء الله تفضل عادل ولو راح نرومتع التنمر اليوم علي تلك طرك... تلفت لي وشن ديرو أستاذ جمال تفحش عندي بزاف ما شفتكش وره تبلي حمزة قريشي ظهارا ثم مختافة وره حمزة أنا راح عبدالله نطلع معنى بليش إداراكم ما زال عندكم الوقت حابين تخلوا الغرفة مفتوحة ولا لا هاي بل مستن علي أنا أرد أنا أرد أنا أرد ما أرد ما أرد أنا أرد أنا... أنا... أنا... أنا... عاد درك أوكي عبد الله من بعدها كما تحبو تحبو غلقوها تحبو خلوها أي كمية السب اللي ديتها اليوم ما بديتهاش في حياتي أقصي وبيل ذهر عالية لكون يجم أي لكون ولك لبريبي مجاكم ويجب أن تكون هاي بلما هاي بلما هاي بجمع <تصفيق> أنا <تصفيق> أنا كان يس أنا كان يس في تشات في تشات صانفتي آه قاير شبا وناسبان ولا المشكلة انو دوراو يهضر واحد يقول لك انتم ملاحدة رجق صاحا ويقول لانت عالي ولا بقول لانت هاي كا أعالي شو صباح والله العظيم شو يا هيبال اغرب نيقو يا هيبل برق طقيقة صباح برق تحكي مع علي على حازم ومس اللي تكفر تيغيك تواني لان بقى تخلت شبرت حازم في الروم اشبرت برس الرمز؟ درنا در درنا نداون إلى القاعدة حس؟ تيجي الله غضب علي. يا ولدي اغرب أغرب لي ميصال اللي جاوني يا. السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله. جيتونا حلو. كيف شنديرو ما إيش نعمله؟ هس بره الحمد لله. مراك توحشناك. <تصفيق> ولا أكون في البلد يا عادلي يا أخي ومرة توزت تكملتها هنا مريض يا أخي. الحمد لله ما اللي نعرفه كتير خبر لا فوتون. هاد أنا رين.